Ağzı Allah'tan Şeytan Rijim. İsmi Allah rahim İyak na'budu ve İyak nəstâgin, ihbin alcirâd al-mustaqîm, cirâd al-lâzîn ân gamt əlîhim, ıbrîl-mâzûb əlîhim, vəl ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا وإلاكم واحد وإلا هنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولئك من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 ويستعبدونك بالعذاب ولو ل أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأتي بغتة وهم لا يشعرون يستعبدونك بالعذاب وإن جهنم لمحيضة بالكافرين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 أفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ نَمَّا جَاءَ أَلِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّوَلِّ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِ النَّبُوصُ بُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاضِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ أُزْلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَاءً كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَسْتَثْنَوْا مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَرَّعُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلیهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلک لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 إن في ذلك لا آيات لظالمين يسمعون ومن آياته يريكم البرق خفاظاً ينزل من السماء أنفأ فيحيبه فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لظالمين يعقلون إذا دعَكُم دعوة من الأرض إذَا تُم تَخرجُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتٌ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَلْقَ سَمَّى يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَإِنَّ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَغْنَضُونَ أَوَلَمْ يَرَنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُعْمِنُونَ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 هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظاهرا فساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغ من فضله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 fainneka la tismigul muhta ve la tismigul cımmet gaae ida ve la mudbirin ve ma atabihadi alum yan zallatihim in tismigul illa meni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 كذلك يضعف الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يقرنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه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 إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك وارضض صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير "Halam tara, an Allah sächr لَكُم ma fi alaheati ve ma fi alahezi ve asbâr alakum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 أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وما يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد وإلى الله عاقبة الأمور ومن كثر فلا يحزن ككثرة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا فننبئهم بِمَا عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمته من بعده سبعة أبحر سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 وَلَا la yurran kum billahi alrar inna allah indehu al-mustaa' ve yunzel al-gayth وَمَا yaglem ma fi al-arhab Allah Alim Hamid. Bismillahi Alif Lam.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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون؟ وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلغاء ربهم كافرون قل يتوفكم ملك الموت الذي وُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وَلو تائزِمجرمَناك سرؤوتِهمم عين دََبهمم رَبنا أد صَرن وَسممعنثَنجعن نَعمل صالحًا إن موق وَلو شنا ل آتَنا كل نَنفسسٍهد وَ حقّ القَول منِيلَ أملَ أن جهَّم منِنَ الج لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.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 المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمدنا لما صبروا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 افلا يسمعون او لم يروا اننا نسقي الماء الى الارض جرذفا يخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ور يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انه انتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله ولا تضئ الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا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 فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخضأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فانزلنا عليكم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا مَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئل الفتن لا تروها وما تلبث بها إلا يسيرات ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يؤلون لا يؤلون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَذِّبِينَ مِنْكُمْ وَالظَّائِمِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ إِلَيْنَا وَلَا يَشْعُرُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَفِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذْرِعُ أَعْيُنُهُمْ كَأَنَّ يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحب الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يوتوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً İn al-ümmiinin رجال صدقوا ما عهد مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينتظر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَرَتَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضروها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزوارك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتيء كنا وأسرح كنا سراحا جميلة وإن كنّا تردا اللهم رشله والآخرة فإن الله أعدل المحسنات من كنا أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Subhan Rabbi Rabbil Arzat ama yecfun ve selamun ala Mursabil ve alhamdulillahi Rabbi